ما قد قيلة للرسول من قبلك هكذا تفسير الوقت يعني نابجنته محمد صلى الله عليه وسلم مشروك وكافر شو شتيني شو احفنا نابجنته هر شتت او اوه بو پیغمبرت پیشی تشبوتیتا يعني او احفنا المشروك بجنته كده گودتا صلى الله عليه وسلم دینی حاشات و تساحری تو کهانی تو خيب کی اف احفنات بودن تا خودت يا يا قوم عجزناكم وخوب خمن محمد صلى الله عليه وسلم ابي ودي هم بيغنبك هل يكرمه النبي اتقي داش بجيت كذلك ما اتى الذين من قبلهم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون يعني هل هو بيشيتش اي محمد صلى الله عليه وسلم هل بيغنبك يا ودي لا اخنت ودي قومه كافر هم قومك يقول يا بيغنبك هو توي ديني ترى ترانو استيزائيب باكرينو ازيادة پيغمبري خوية درئيبار هندي خودت فيغاتي جدا تبشت لبيعنبري صلى الله عليه وسلم ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك يعني او آخف نتبج نتا وابدو تتنا قوتن راحي كافره ومشركه ودلتا بي عاجز بي اوان اوان او دبو پيغمبر البيش تشاتيه قوتن يعني خوب خامناء اخا وقو عاجزنك طبعاتي وره كي هو او كس بيته پيغمبر ورابي الدين خوده بلغة ك إلا خلق دي بخطانياتي كتو أخفنت خراب وأزياتي واهي تدان بس تبا تشجي هبيت تبا تشجي هبيت هروكي أو بيغمبريت بيشتا صبر هبو هروكي رب العالمين بيشتا بيغمبري صلى الله عليه وسلم فاصبر كما صبر أولو العزم من غسل يعني تا صبر تحملا بسرفا أخفنانا أبا همو خير بوتا و همو أجراو درجته بدي بن وقام بلده يجب أن يكون هناك كافر بودتنيت وقام بلعالمين هو دنيا داني وكذلك جعلنا لكل نبي عدو الشياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا وقام بلعالمين همو بيغمبريكي بو تشي يداني في بيغمبريكيه که دی after پیامبره و نیاز صبر و تحمل حبیت یا نه، اما به هنده داده درجه واقع پیامبران الله ربه عالمی شد کن بلند بیش و هوش ربه عالمین طبعا و نبز بو پیامبرش، بو هر کسکه بویش شلش را هر کسکه بویش شلش را بید او پیامبر کن کجی اش شل پیامبره علیه مصلحت و سلاح بلافکرنا و گاه دنا دین خودیا هر کسکه بویش شلش را بید دعو سرپیهت دعو سرپیامبر آتی صفحه‌نبالاتی نآزیادان، آخفتن بواتی ن، قصبواتی ن، بختانی بواتی هر کس فی وظیفه و ویشونش رابین دعو بوهند. بهند مربعا میاد بیشتر پیامبری و سهم بیشتر ما بسرمان همه، اونیا آقای هند بیر نگره. چیو و توها تی و طرابو ویشون لعو شود پیامبر پی رابین و بلافتناتی نیا خودیا. دعو آخفتن بوتهان، ابد بوکیشاتین، ابد پیامبر بیشی تاشاتین، جتی و تصبر کو تحمل که قلب زور تفسيرك الدية في آية ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسول من قبلك يعني ما يقال لك من من الله يعني أو تش تجترب على من بتناه نريد يعني وشو دين الدنيا بتناه نريد إلا أو دين بتناه نريد أو أبي بكيها نات يعني ناتن ببي عن برد بيشتئم حماسه الله عليه وسلم رب العالمين بجد ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاعودة. رباعا بفهمو بيا عمبارك أبا وراكلي ديني عمو بيا عم توحيد بيا وخير كريم بيا وقبلة كريم بيا الشركه رباعا مين بفهمو بيا عمبارك بيجا قوم أي فلان بيا عمبارك بيجا قوم يعباد بس بخديبكم وكسر نا كان الشريكة رب عاملي وعبادات الطاعوت وزيد روية كاسدناه تكرن عبادات بس بخدير تكرن وتبيع خديركن الشركاء وكفراء واو شتبيته سببهم ذاك توحيدا مرودي بحكم بيت ببيت جا رب عاملي بشتى بيان بليس على الله عليه سم ما يقال لك يعني من قبل الله يعني لا رب عاملي تشوش تنيبو تناهد إلا ما قد قيل للرسول من قبلك هرأوى أو وما ببيان بليس بشي تم راكري هر وكيهات كويس رب عامين ولقد la qad ouhya الذين من قبلك lezina min qablica, la in ashrakta من الخاسرين amaluka wa la takounanna min al khasirin. »« Ava Rabra Amin, bu hamu peyambalaki vraykiri, bu peyambalimaj vraykiri sallallahu alayhi wa sallam, ava biyabudi ibarati bu khudib tenevka, haka tashirakar ayy muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ou ma buhamu peyambalakadishye vraykiri meyabudi, haka tashirakar ayy flan peyambab de اللي بي هيكن وركسه عملت حسابات بي وحاشب الله وعزمت جاري الشريكين اوكي وموازنه الشركه و بنحط موازنه الوي كسي خوشنا الله عليه وسلم يعني هذا بيخذيت بشتمه صلى الله عليه وسلم شركه لا يحبطن عملك. همودي بيجبي. وشوفوا ده فين هذا. ودي بدي أكل واقص. أريد خسارة. الجباري بيربي عنباري دابي. ده أيك واقيمات ب الدنيا. اليوم روي بصرمان ونيحول فيجون حبارزيب. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. كابوهمو في غنبرك أذاهاتي. إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. أبو رامي بشت أوضح يا مابو تفريكلي أي محمد صلى الله <سؤال> عليه وسلم هل <سؤال> أوضح يا هو مابو كيف ريكلي نوح فركلي عليه الصلاة والسلام وبوابي غمرت بشت نوحش هاتين هما إكترست ونья يبو فركلي شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيم الدين ولا تتفرقوا فيه هف دين أبو ربي بو بي رامي عن برهن الله عليه وسلم أو دينك نابو كي یه نی بیت شوپی عبادی پیشین گناه دن هر وقتی خودت بشتابی عبادی سال الله و علیه و محمد سال الله و علیه و سلم تبیجه قومی قل ما کنت بیدعن من رسولی بج از اول بیعنباری مهاتم و دعوی اس کم اس اول کسی میفید دعوی کم که بش مخاطکی ورن عبادتی با خودت نبکن و چش ریکا با خود ندان همو بیعنبارک یهاتی فیدعوی همو اما این فرق ما بین او وی بر عباده بوبی عباده دیچه فرق ما بین اونها نه جیب جیک کن نشریاتی دا کرنا ن vejیدا کرنا روشی دا ن vejید واجلیت معروجیت واجل م افهند داره فرق جداي اما اصل دیني و بنوی دیني و عقیده ها مکيه عباده كي و كيه كه شو فرق نيه جایرجا رب العالمين بيشتر پيامبر صل الله عليه وسلم ما يقالو لکه يعني عمتش دنیا بدانه نيرين شدين دينينا، شعقي دينينا، إلا ما قد قيل للرسول من قبلك. هل أو عقيدة أو دينا؟ أي ما بو في عباد بيشيتا بريكينو بوأشهد يجوتا. إن ربك له مغفرة. قديش بيستبي عمري سال الله عليه وسلم؟ أي محمد ربك؟ ومش قادر جتنا بو في عمري سال الله عليه وسلم. تقول يا ربك يا خديجة كيف في عمري سال الله عليه وسلم؟ وقدر أخويه هي في عمري سال الله رب العالمين. وهناك ربيته ربيته محمد صلى الله عليه وسلم لذو مغفرة يعني خدانا اللي خوش بناك قلق مازنا وقلق زورب وعبد الخو أو عبد إيمان بنيد توبيب كت بشتي كفري إيمان بنيد بشتي بنحا توبيب كت ربيتاش خدانا اللي خوش بناك قلق قلق مازنا وعبد الخوش سترت كت. ولي خوش بي هل وكيد البيغمبر صلى الله عليه وسلم رب العالم بجي حيث أقدسيه يابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا فما لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة يقول تي أي مروف هكتو هاتي اللو لمن يعني تمرين وتهندي عادي همو جهبا همو جناحبا بس شركتي إلى نبيد فاغنا بغو، حانا همو أبيد هندي عادي همو جناحيتا جتأس لهندي عادي همي شدمتا همو لي خوجبين دمتا ودي همي ربعامين الفي عبدي خوجبين فهل يجب أن تقول إن ربك لذو مغفراتين يعني ربك تأخذان إلي خوشبينك وغالك ومعظم وعبدكو خوشبين أفراب أميه دخاز الواقه سادكات أميه دجمناتيه في غامبه لأكري أميه الحاد الآية تتخذي لأكريونيا باري بيناي. بيناي. يعني باري باريك ومعناه أو معنا نبيه أو أخذي ومعبه الله عليه وسلم المفياي اوه ربعم یه تیچی دوباره اوه توبه کردن عفو و بین دو خازار یا خوش بین ابو نحات کن، ربعم این ابو نحات دعاف کرد و دست عقاب ادیمین. و دجال هند در رابطه اش طبعش خدای عقاب با کو سر جناح بر دوام بند. بوکسه اوه ایمان نیند. بوکسه اوه جناح سر جناح دومنو و توبینه رب العالمین ذو عقاب أليم يعني السذاجي عقابي جلكات يا جلكات إيش أو جلكات تندش وتبي عمره يبي صار ما يش هم قبى بي. بي ما بينه ظهر دكان أدبي رب العالمين هم قبى أبى ما هاد كده جوتين ودعوه خوفا وطمعا رب العالمين جوت يا ما بتقول عباده خذاب كان تبيه كان ترسيد عذاب وعقاب رب العالمين دا وجهنم وغضب و و لعنة رب العالمين لتقوم رف عبادته خديبك قد ومر فيه في شبيطونية وكيف دو خشبيان أجد عبادته رب العالمين كتبه ما بين هذين كنبي راجعت إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب ألئيمين رب تاع خدان لخشبينك معزنا بوالك سواء شبكان بإيمان بيت توبيك وذو عقاب ألئيمين وقال من داش بزانش رب العالمين خدان من عذابك جلك معزناش قال كاب إيشش فيومئذ لا يعذب عذابا أحد ولا يوثق مثاقة أحد عن رجاء الكس وكرب العالمين ونيا عذاب مستحق عذاب بنو كسوة كرب العالمين ونيا مستحق جهنم بن شيل نحن نحن نب وكير رجاء قامات الدين خدا عبادات خودی که چون یه عبادت حق عظیم تو وقتی هر عباده که کی تا کیف خودی به تو خوشهای دهه به رب العالمين و رب العالمين و تقلید تو ترسید آغشیجه نمیده و ترسید عذاب رب العالمين و ترسید عذاب و لعنت رب العالمیده توی عبادات کی یعنی وقتی تو نویج کی و نیا نویج بودن در کی ده رب العالمين كيف من بید و رب العالمین من بته به حشده و رب العالمین من وتقال <سؤال> هنا دو أزبيني وجهشت كم دو ترابي مش يقول <سؤال> أغري جهنمي دير كمم دو الغضابة رب العمي دير كم دو اللعنة دير كمم تيبيو ما بين فهل دو كان عبادة كلمة إنك عبادة كلمة عبادة كي شه؟ يحقه يا راس أما كلمة بس بشتاخو بفيفا قرمك والله رب العالمين وني أرحم الراحمين إن ربك لذو مغفرة وني إن الله رؤوف وني ما بس حليم ما بس أفنو فاقوتين بشتاخوك وما دي و أفهم مرفد كده هي، دي مال مرفهات ونيه مرف عباداتها ده فيش بتشا شئ كده، الكيم كده، ويداس شكله ده، داس بناحية الطرابيطة، ويش جيم اللي بيشتاقه نعم ويش جم ويا معناه من يعني رب عامين عبد رب, عامين لي خوشبيت, رب, عامين لي دوريت, رب عامين بس قال وخاندنو ومعناه عمل بكره ونواتدش باراب العالمين ها روش نواتدش هر بخوية داناين نعلم ذو عقاب الاليم ها شره هر ها روانيا اكلوا كاله رب العالمين وشوله رب العالمين هكما اشتا خو كلا روانا جا دول ده هم عبادت هاو بشه كيم كين وغناح هاده زور كين ودبه ده سبب ها ده ده العذاب باراب العالمين وعقاب رب العالمين نعلم ترسيل ورب عذاب رب العالمين وطيه هر كساكي العذاب ومنوع ونيا إنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون يقول دي العذاب وخده ونيا أمين بيت نويت شد كان عذابه ونيا ونيا اما که و هنده کدیشه تا انبال کی بسیه هبید یا خب هیوی کری نه ولن به عمدشیان جهنمید و هر ونیا زحمتا و کسلی خلاص نابی تو ونیا جان دکشتیش بالکی ونیا یه ها قلی بی ونیا خود جر هیا وشده حقش یا بس ونیا چون کی رخه اهمال کری و جان بی ونیا و رحمه رب العالمین و به وغفت يبشخو وسحنا بل بس صحة كتابانية أبقى هات السر جهنمي هاتين وعذابي هاتين رب العالمين هاتين بس بس صحة كتابانة أفاجده كلا هيت بي بالنسبة لي هالدو كاتخالاته هالدو كاتخالاته إلايك ملوف كان قد يبدأ إيمان داراك راس هالوك رب العالمين قطي خوفا وطمعا يعني وعبدوهو خوفا وطمعا تبع عبادات ما ما بينهو فهالدو كيف هو تنب رب العالميني وطماعيت رحمة رب العالمين وطماعيت بحشتنا ملوف دي عبادتكات ونفاجكات وروجيه قد يتو قراني خليتو أمر بالمعروف ونه يعلمك وهل وترسيد جهنم يا عذاب وعقاب رب العالمين ده ازا به اي باتيكم ما بينا فهدو كان دهو مروب يسر كارا اس جديد نابو في را خيتيد ونا بو را خيديش في ديتكو غنه حاجه لكاكت هم غنه حاجه خله بارزيتش كي وقفت غنه توبيك عقاب وعمل صالح اجدبال ونیا جندهی ویا وی آوازشتر بحاشد داد، به هند محاولات کاتویی عملی ونیا ناف بحاشد داد، با خود درجه خوبی چلید کرد، درجه خوبی بلند کرد. ای رجدا، فیا تجدبیت، این ربک لذو مغفرت وذو عقاب آلمین. يعني ربك تا افهردو، افهردو کونیا شود رب العالمین، صفات رب العالمين، كه خدانا لي خوش بين، بس بواء، كسى آبى، بدگرینه، فوت توبه کن. وخداني عقاب وعذاب وقالك تندو يبئيشه بواكس أبي بردوان بسر قناحه بواكس أبي إيمان إلينا ولو جعلناه قرآناً أعجمياً أما رب العالمين بيشتا مشركة ما كيو بيشتا ما بصرمانا بيشتا كما في قرآنا هنا البخاري وما في الزمانة هنا البخاري كان غير عربي الأعجمي يعني غير عربي تجارب لغتك يومي بيد كردي بيد تركي بيد فارسي بيد انجليزي بيد هندي بيد هر لغتك يومي غير عربي همات چط بيجنه؟ بيجنه اعجمي اعجمي يعني غير عربي نجرب راهم بجتاقه ماهف قرآن ابو أهل ماكيهنال ابو هنا دي. أبزمان ابو خرايشيهنال ابو نبزمانه اكي دين نبزمانه واهن نبزمانه عربي هر زمانه اكي ديه ابو لقالو لولا فصلت آياته يعني لولا بينت آیات او. دا مشروکت ما کیچه ویژن، تو بچبو ما آیات توی ناتا تری آکرده. یعنی بچبو من زمانی ما ناتا تری آکرده. هم نزنیم تینا گین، هم عربی نموزمان کردی وقیین، هم عربی نموزمان ترکی وقیین. اگر هر زمانه کی بو هناره بو خرده، دارچه لگرند، دارخنل لگرند و ایمان به ناتینه. رب عالمین بیچت هم خدا نه و نیا لغتی نه، بو اونجا بچه برای هنگو. رب العالمين هو سنته ويه نفه نبي امبرا وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه هربيغامبره كي ابرامين هناتي الا بتش زماني هناتي زماني قومي بيغامبرس الله واسم عربا وزماني وني عربيه قران ايشي هاتي بالعربيه هاي يا اجاغ بيغامبره هايتي وني كردبيه زماني كردي بيه وني روح يا بوهاتي هنات او كتاب بوهاتي هنات اكرديا هناتي ويا ترك ونيا بتركيا هناتي ويا فارس ونيا فارسية هناتي هال فبكل قومي هاتي هناتا إلى رب العالمين في زمانه في بيعملي وحيه بهناتي هناتا إيش ده رب العالمين ما بزمانهم جوا يعني ما بيجن رب بيعملي سبحان الله سماه لخراج كلي ونيده هنعيش بينا ما بدو هونده سرطان شكلهم نشيان ما <تسجن> ولكن بق... قرانا لا يوجد اربعه اشهر من اجل ان يكون هناك اشهر من اجل ان يكون ب. اشهر من اجل ان يكون هناك اشهر من اجل ان يكون هناك اشهر من اجل عربي يكون هناك اشهر فصلت آياته ان مشرك هناك اشهر من اجل من اجل ان يكون هناك اشهر عربي اجل ان يكون هناك تبي جا هنا إيمانك تبي إنه عملك تبي كي أعجمي وعربي هم ناقف كلمة ونياكل و كلمة كاب خود دهمزة أصله آ آ دهمزة بس يا أولي تتابع خمودني يا دويا تتابع سبكرا أعجمي شو كيو جيرانا سال زمان تو وحرف عينه خلاص سارك بيني أدري خلاص كرات با هنده بجنه او ناف داش كري ناف قرآن داياك سحكينه و أليفه چه دانه سري؟ نقطه نكتاك و رشيه دانه نقطه نها نكتاك و رشيه دانه سري هفا يعني داف همزه هيته سبكراً تسهيل الهمزه بجنه اعجمي و عربي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 والنبي عربي يعني النبي عنبر عربة وني عنده بيجنبره ما بيجنوه المدام بيعبر عربة ويكتبوا إيش أتبيت يعني ربعهم مش ما في حاجة تقوله وني قطع ما بقولوا القرآن بزمان النبي عنبر ينقولها نهاية خارج كعربة ده تيبقى هند وده بقول بيت صناعي كده وده شو وني جاره هاي الله عليه وسلم بله اکیدی بود پیامبر، اکی و نیا فرصت بوده، اکی رومی بوده. جواب امید اعجمی، اعجمیون و عربی. هنگی داشته باشه؟ هد کلام بود اکی اعجمیها رو بخوره، نه اکی بس عربیها رو بخورید و بچن بر افه پیامبره کجیه؟ عرب نیه، و عربه. نیو کتابویش چیه؟ کتابویش عربیه و نیا افه میماره فنا. نیا که پیامبر بودی يومك يبو تيو اه اعجمي بو بالعربيني ابو لان ترى ما علامه من يديشته كوا افهم له هندك المشركه ابو خازكريا كاك قران اعجمي بو يعني بالعربيني ابو ام ذا ايمان بينين يان هكا پیغمبر عرب نابو ام ذا ايمان بينين فبعد ايش هكا هنجش ما ولك المشروع دتش بيجن ودارخنا لدين ابو هم كنا ما مو حاجه هذا ما حاجه انت چكي امر في حقيقه ودراسيد ود شو جا سخنا كتم وي كسي و یکش دیوونیه اوه حق و یارا سخنگاه دیگه اوه یا سوره یان یزرا یان کرد یان ترک یان فرسه و دیوونی سخنگاه دوواش تنه اسکه دیگه اوه چیه؟ اوه حق و یارا سانه چی او دید یه حق و یارا سه دی ایمان و بازی پیدی و همولو دومی چو اعتبار بنیه و که نکه یک وقت شریعت سخنگاه دعارة که حرامه But when you don't be afraid about the fact that you are threatened by the ball a sponge, a red grease, or an content stain, or someone raining agiving a فلان How is the First Act working? Both the old man who drives prost Eat by the savavish or gibberish fall. Because you think we are thankful tall. Alright, the fact is the natural美味. So the obvious وقتي زاردياش دا اخلمری و اخلمری نما مرو دي چكرد چا تصرف چيديدت ايت قاله لي ايش يعني اسعد لافي مساله ايگوت ليه ارك حرامه چونگ مرو نيچت اعتياد مروي سر خوش چا ايجا او كسي حقيش بيت مين دي بخدي راچيد كاي سر دا حقي انا صحنه كته مين يا صوره زرا يسبي و مين يا چه زمان چا دلوانه چلا نكات صحنه كته بهندي اكو صحكه سلمان الفارسي و مين يا هر الفورسيرا داسبيگر هات و مين حقیقی. آنها و جولابراز بس فرصه جریم. هکا حقیقی و نیا و دیر دو هکا دیر دو مندی و عبار. یعنی یاد نیا دو. اند زیاتر لالی لالی غیر فارس و حقی حقیقی نه جریم. نه چلای فارس و چلای غیر فارس و چلالی عرب و چلای چیا و چلای فللا و نیا. حتی آخری دیت جوانی حقیقت ایمام که اینا؟ امبارینا صلّا و علیه و سلم. و امر واشتنه؟ که اول حقیق لالی زمان ویژه‌ش تو و رنگ ویژه‌ش تو و قومیت ویژه‌ش تو و چجوری صحنه آگهی مهم مرو ویا دیچه بگیرد چی؟ آه دی حاکیه چی او مردی حاکی دیده و خلاص؟ آو هدف آمرویه آو چجوری آمرو لید گرفت؟ می‌روید دچاره که دیگر به ایمان پی نتوانی پی ددیچه نیه از صحنه آگهی هندی اما اول نه چه بو نیه حسات در ایمان پی بینه چکن به حجت آینده داره جریابیم به شکل که می‌کردن با خیلی عربی و رایکر بو و نیاد بیشتر ولله با همچیلیتین آنچه این، با بوم مدیار نکرد، بوم آشکران نکرد، بوم عربی ورن نکرد. او دچار یه دیش بیشتر، دبیشون چطور؟ پیغمبر که عربی او کتاب کتیل بوده، غیر عربی. یعنی هک پیغمبر غیر عربو. دبیشون چطور؟ پیغمبر ونیام عجمیه او کتابوییه، کتابوی عربیه باهات. یه ربعمین اف حجت هم ویت کتیل کردن، هم ویلهاتی نقصان در و هم او ایک ال قراءات أعجمي وعربي كيف هذا؟ لولا فصلت آياته أعجمي وعربي يعني رب العالمي مش هكما هندك كربو تشيش دفا قراءاته تفسيراوه ده ليهتا يعني لولا فصلت آياته أعجمي وعربي يعني ده مش نعرف كي هندك عربية وهندك كي هش؟ هندك أعجمية يعني هاي عربية هاي دولو غتيشكرون هات قرانه ده كعربي وغي العربي شكرونه ده دهان كيش لأي و بچه ملایم عربیم تیجین بسیاریم پناهگینم ایمان پناهگین. بر هند را باعث می‌نویم یا گوییم هف حجت‌ها هم همه‌هم دوباره. بس دیاران گوییم چه دنیدهایی کیبرهایی. من حسنها کن ایمان بینی و باوری بینی. بر هند گوییم پیامبرالله سمع قل هو ل للذین آمنوهودن و شفاءهم. هدیار کن. یعنی حقیق فتو راست فد ایمان بینی تباری قرآن قل هو. یعنی بسی قرآنیه. يعني اف قرآن بوم رو و ایمان در هر کس که ایمانه ببینید عرب بیدو غیر عرب بید هدایت راک حق و راز بودیار کرد و شفاء اون و شفاءش نخوشیت دلی و شکایت دلی دارچی نه هیلی نخوشیت دلی طبعا اراده مسیب و نخوشيه نخوشیا کفری و شرکی و نفاقی و دودلیه و واژش داده جناح و خرابی اون ناف نه دلادا نه والقران اذا قران شفاء ابو تشاش شفاء للابدان شفاء ابو جيان مرويش يعني شي يقاول ني مروش نخذش بيه طقران قيرا قين اربع نفاق باش ليه تقدر بوجیانه ملویش چون کی آدی گلک ماسترا و پیشتره شیفا آدی که شیفا چه ملویه بیه چه بوملوی بیه نیه شیفا عقیده و دینی بوملوی بیه دین ملوی پاپ بیدا باکشگران و نیه حالاتیا قول واجد بین اسباب هند کامروف به دال بیه قول هو للذين للذین آمنوا هودا و شیفاون و اینکل و نیم و صفات قرآنی صفات نوع ربعلمینی ائکل واسوی ربعلمینی رباع مين ناس قرائده قالك بس و بس قهاني وگلك صفايت هاتيناد يعني ريكمون لميرونو كات يگوتي هدايه هروتي بياتي داهاتي يعني ريكم حق ميريديار كدوا اشكرات يعني نخوشيا النافد الامرويدا كين تقدر ويدبي ده سببه هندونيك ود الامروي خوش بي تراحب بك این قرآن ادلب پیش رهتن، پی مرتعبن و نیا و پی راحتبن و خوشی بته. نه این و نیا بیشتر الله اسرار دو دلیه تو مرور که ایمان دار بی، و ایمان به قرآن بینی و قرآن فخی بینی و عملی بپکی. خلیل الله بجاسنی و چه خود ما قرآنی از آخربترم. این یک مرور اتیاد سحر فقرانا الشفايا ودلفريا بكيه قل هو للذين آمنوا الشفايا ودلفريا ودلفريا ودلفوشيا بواكسة اوه ايمانتنا غباريتنا اما هكا من روبي ديك من رويا قرانا ومن روفونيا يدلم رويا خوش نابت، دلم رويا راحت نابت او شكوا او خرابية نافدلم رويا هاي الزوربن اما هكا من روف ديكا ساعة تدخول من خرابية الله لديها شون که امو قوای ونیا گناح و باشی و عبادت چه لینوی ناف دلکیده خرفنابه این لای آن هاکه گناح مروی زور کردند دباشی چه لیکه حافظه داره آن هاکه مروی باشی و عبادت و ایمان لانی مروی زور بو آوینگیه خرابی شرکت خرابی ده حافظه داره این کل فاین که بزرگان ویت ونیا مروی جال دید مروی قرآن و افخنیت هندی ونیا بچه خودم از قرآن چه فایده لی نبینم هر پتر دلمن راغب تو پدر شکم نازور بی تو بعد اینجی خلل ناف منده هی اینجی ونیا صحک مکامت چجور نه حنتی و راهن چجور نه حاتو به کم وارکتیشی افغان حنتی و منوف پیلی تو مخوندیل کن خلی بیه سبب این دو هو للذین آمنوا هدن و چون کی هایی بیش ناسکولانه وقت خیلی نمیشه تأثیر مناکت. من از گوش خود دموی تأثیر مناکت. من ما و هنگی سبب مرویش دکدهاییه. ما نعک های وناکت شیفا قرآن بومروی ب. ما نعک دیل لاری مرویه. ایش تکه های وناکت چه مروی ب؟ وناکشیفا. وقی دکتوری ونیا دیکشی دلاری دکتوری ونیا دبشته از نخوشم. فلان نخوشی من دکتر دبسته فلان چتی ونیا و درمان افسند درمانه بوده. دپوئی این خدای بر شفای دچې اونیا ودارم د خپل اما چې چف لای دافره و درچینم مثلا وکم ها جای بش از خانق درویمه اه دكتور دې اف درمونه من هموی دای نده ګنې زمری کو دې تاونیا تو وچ دې نا بیت بخوی یا دوه نا بیت تو رو دې چې دوه بخوی او تو ودارمونه بخوی دوه تو دې هر چله غیرابط تر چونګې به معنی اف مانعه و ناګت اف درمونه و ربع عالمی بوشیفایه ورایت. دلیل سببی شیفایه. جمروه وشیهای، جمروه های ونیا یه قرآن خیلی، بوچه خودا قرآن. اما تعداد هر شیفابونهات. اید هر دلیلی شکیوت دهاید. اید هر خرابی قیبر دوامه. ابی معنی عکد دهاید. یه مرد چه لیب قطعی؟ مسح کد خو. اربی پیامبر بیش از الله و علیه و سلام. ونیا مرد که سفر کودیر یا بر ونیا. و بلکه از سفر آخره و عبادتیا. ونیا بباید شو بیان. هاک پیاش نشود بیان ماندیمینه کازوریابری ونیا پرچاوی هموی توسکی بی ونیا هموی گرچه بی گله که ماندیه او یه مدت دیگه دیه بو رب العالمینی و گال ربکم استجب لکم رب العالمی وعده دارید دعاء دار خازم مک از جواب هد بو رب العالمینی او کفش دینگی رب عمقشینه دکت بو ولكن يجب ان يكون حرام او حرام او بالحرام، حرام او بالحرام حرام فانا له لن تتذكر اننا نحن نتذكر اننا نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن انا يعني كيف استجاب الاوروباني ان قبلوا كاتب عن الجرهي مانع النافمرويد هي يريد يشمل ازا خدام القراني وشفا ومن هذا باروناي ومن هذا وبركته ومن هذا وادي اولمبيا خوش نابو بس He is out there, war, We have atheist and We have palm, and our good and wants to experience him. But what happened is he was deuxième. How I sing the unhealthy word..... He is good when he was there, I see it that the wygląda to him is necessary to serve us... Even it can be said that at times we are on prayer, to take someетров and to get aniekirkan, to take some to cake, and to take the relacion within us. And في آذانهم وقرن عناف قشكتوا قشكتوا يدقرانن ويدكرن الحقية وقشخدانا قرانه بيدها غالبي بيد قشخدانه بس مادم إيمانا بيناء استيزائي بيتكاد طرانا بيتكاد سفكاتيه في آذانهم وقرن. وقر يعني أثقلو هاوشتا قرانا يعني قشكتوا وراسية رسيعت شو و اللي و هو علي هم عما و هو هو هو يعني هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو كيرش، هو هو هو هو هو هو هو ولكن تعمل القلوب التي في الصدور عيدلاش ونيا وانيا تشوفت هاينو تشوفت واوان وانيا كا حقية وراستية باببينن جاك امرو تشوفت خور وانيا لنقاندن ولي كولتنا الحقية اما قرآن وانيا هنجي تشوفوا ايدي امرو بيناده با هنده قوتي اوكاسي ايماني ناين وباودية ناينن هندي بو بيجا قوش كتواتشي انا يتكرن لي و تشوفت واش يتكورنا نابينن بانيا تشوفوا ايدي لوالناغرن أولئك أفكس تو او ايمان پنين هني تو بقرآن بجا هني بوچه خب دان ينادون من مكان بعيد يعني قاس كنوا هر وكي ايكي تو قاس كي جهك دير كر مروفك ونیا جهك قل اك دير بيتا و دنگ تنادته داتي تو اندي قاس كي اندي چندنگ خب بلند كي اندي حركات وشات وكي اوش شب تا او بلنیا این چه فایده ای الوی دنگی ول ناگری چه فایده ای الوی خارا کوالاگت اوی تو چریت گه یتو بود گه وانی هندی گاس گه هندی بجواله ال جتو چی ونی د اخلا خراب دیت دا د فلان چشت تی چی تابت قات ونی مادم ه غلطه نه و باهامیشت اوانه شیتونه تو وی جه تو نصحت کا ولا کینا دون من مکان بعید و کی وی کیسی اوی یک گاس کتن جی که گلا کیر گهنگ وین نگته دنگه چو فائده الچوال ندران القراني والنغري نب گچگه په نه چاوه کو چگی گچ کو چاو جی والغت نه چنه مفاو فائده نه گچ کو چاو جی والغت نه هم چته اوی چته گچ گند اوسته چاو وا دچته نه گرید ها اوا دواته ونیه نه دلینه دل افونه چت گه وایید وگینو گد دنیا اونه تمه نه نی اويت و وال گران ونیه چتی بتا نه قد تلفونه، انترنته، تلفزونه، هر ایک کلوانه چیه های؟ ها ها هندک ادوات بینشتی های ویب، ریکا، ریکا، کامیرا، ریکانوزا، او دنگی، ونیا دی بتا وی دنگی وی شکلی، ونیا دل وی جه اینی دی نزیگ کرد بوتا اوشت جه دل مرووی، ادواتت و, و هر دو ادواتت وی چلاتی، اتعاطم بین نیا این موبایل ام نکل همیشه چیکار شبکه نمی‌کنه، برشش ندارد، برش, برش عاطلیه. دی موبایل مشهور کن، برای لولی تبدیل. ما به جمع و نیا هست که چند دگران تبدیل. چه فایده تو شب... دنیا شب... شب... و نیا دنیا چه فایده نیست؟ بود چون که چی آلودهی؟ هوا داده، شبکه آدواتر شبکه‌ایه ولی چی آلودهی؟ دیکشو خرابی. اگر نشود دلیت همی، و نیا او بچگی هر دو و نیا ک باشیت چهی ندی؟ هر دو کتوا و نیا یه باشیه صادی نخواهد خرابی از درسته. برهم برهم دیگه عليهم عمام. برهم دیگه افکاران هندی بودیجی آب خرابترین. یادت با قرآن بودیجی کفیه که ما عليهم عمام. یعنی آقا قرآن دیو بیته چه؟ سبب چون کی اخلاق و راکی؟ یهش دو بچه لیه؟ محتوام بودیته و خوندن؟ یهش جاوبت وبيقول ربنا إيش ده باء ضال بيتو في جدسة طالعة أولئك ينادون من مكان بعيد أول تفسيرك وديش طبعا يا هادي أولئك ينادون من مكان بعيد بيشاف كثوبن بيخوكركرير القرآن وخوكركرير القرآن ونيا زاني أفقر عنها يا حقا أما ديناك توعمل بيناك توجش خنادته وخفيرناك قيامته أولئك ينادون من مكان بعيد روز عقیمت دیه نفاضحان دم ناو همه ما کریتری دیه دا جاسکرند. الجیا که گله کدیر دیدن هدجو و دیه دا جاسکر نوا که هم مو اهل ساحه محسوب اهل عقیمت دیها قالدی و دیب کریترین ناو جاسکنده. منا من مکانی بعیدی. یعنی جیا کدیر که هم مو خلقی شل بید، هم مو خلقی آقایل بید. منافق دیجی مایه فلان کس منافق ورا. ونیا ملحده اگه بزنیم فلان کسی ملحد، مشترك ایفلان کسی مشترك. ونیا جا جا کامته ده هوی نفر باخادر، چه که ربعمی افضلیه دامه. ونیا وف چاوه داینامو، افگوشگی داینامو، اف کتابه. ونیا کیجوتی، هدایت و شفا و روناهی و برکت و خیر و باشی. همون نوای کتاب دهی. اول کسی خوبه قرآن کررتی و کرکات ونیا. افگوش خونایت دی چیله هدر جا کامته.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 وصلى الله وسلم على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين